آه يعني <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال الإمام النووي رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين في الدرس الثاني والعشرين استقبال القبلة شرط لصلاة القادر إلا في شدة الحوف ونفل السفر فللمسافر التنفل راكبا وماشيا ولا اشترطوا طول سفره على المشهور نقرأ. فإن أمكن استقبال الراكب في مرقد وإتمام ركوعه وسجوده لزمه وإلا فالأصح أنه إن سهل الاستقبال وجبه وإلا فلا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن واله اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا يزال مؤلف رحمه الله تعالى يتكلم على صلاة النافلة في السفر وتكلمنا بالأمس عن صلاة النافلة في السفر وكيف يكون إذا كان ماشيا أو راكبا وماذا يشترط وماذا لا يشترط والسفر أيهما منهم الطويل أو القصير واليوم يتكلم يقول لو أنه في مرقد في في في حافلة كبيرة في هودج في غرفة فوق في الطائرة في السيارة في ال... ويستطيع أن يقوم وير ويركع ويسجد ويستقبل فلا قد يلزمه وإنما قال لا, لا نلزمه إذا كان فيه مشقة أما وقد استطاع فانه يلزمه والصحيح والله أعلم أنه لا يلزمه صحيح أنه كما قلنا بالأمس أنه يتوسع في النافلة ما لا يتوسع في الفريضة يتوسع في النافلة ما لا يتوسع في الفريضة فلا يلزمه الاستقبال ولا غيره نعم قال ويختص بالتحرم وقيل يشترط قال فإذا قلنا يجب عليه التوجه وهو مستطيع فيقتص بالتحرب يعني عنده تكملية الإحرام يقول الله أكبر خلاص انتهى الموضوع أيوه هو. قال وقيل يشترط في وقيل أيضا بالسلام. وقيل في السلام لكن يقول ضعيف نعم قال ويحرم انحرافه عن طريقه فإذا قلنا أنه لا يستقبل وإنما يستقبل صوب مقصده الجهة هنا أو الجهة هنا فإنه لا يجد له أن ينحرف إلى جهة أخرى لأنه الأمر مستقبل القبلة يقول وهو يمشي الان الى هذه الجهة جهة الشرق والغرب والشمال وغيره والجنوب هو الان مستقبل الان هو مستقبل وان كانت قبلته هنا لكنه الان مقصده في الجهة الشرقية والغربية هذا كان قبلته فكونه ينحرف قد تبطل صلاته لانه الان مستقبل ليش القبلة الا ان ينحرف الى الكمال إلا أن ينحرف إلى الكمال وهي القبلة هذا قد لا يشكله نعم أنه لا, ي... لا تبطل صلاته قال ويومئ بركوعه وبسجوده أحفظ وإذا أراد أن يصلي جارسا أو قاعدا فانه يومئ إيماء ويومئ في طريقة الإيماء أنه ينحني قليلا ويكون بحيث سجوده أخفظ من ركوعه من ركوعه يكون السجود أخف من الركوع فقط ويومئ ماء نه. قالوا لا يظهر أن الماشي يتم ركوعه وسجوده. أي وكنتكلمنا عنها بالأمس قلنا إذا كان ماشيا لأنه أصلاً واقف سيقف الله وقف إذا يستقبل قالوا عند التحريم. ثم أيضاً عليه وسلم سيقف أصلاً عند الركوع إذا يستقبل عند الركوع ما في مناسس سيقف أصلاً لن لن يرقو شيئاً. وكذلك عند السجود سيسجد أصلا إذن يستقبل في هذه المواطن وهي الاستقبال التحريم والركوع والسجود والسلام هذه أربعة مواطن استقبل وفي ولا يستقبل بعد ذلك في قراءة الفاتحة في الاعتدال في التشهد في أسرار نعم. في الركوع ولا يمشي إلا في قيامه ولو صلى فرضا على دابة واستقبل وأتم ركوعه يقول دابة الآن الفريضة الفريضة قال ليست كذنفلة الفريضة لا ليست كذنفلة. فإنه لا يصل و تمشي أبدا لأن حركة الدابة تنسب إليه. حركه الدابه تنسب اليه فاذا تحركت الدابه فتوصلات فان كانت الدابه واقفه واستطاع ان يقف ويركع ويسجد فلا يشك صلى فوق الدابه او صلى فيه. في الارض هي هي ما منها لا تتحرك اما هو الدابة طاهرة اما اذا كانت متحركه فانها تبطل واليوم معنا الطائرات أو القطارات، الاوتوبيس والباس والسيارة سيقف سيقف تنتهي منه البنزين يقفه عبي بنزين تصبر عنه، بنزل نصلي، ما في اشكال لكن في بعض المواطن قطار يقول يمشي ست ساعات أو اثناعشر ساعة داخل البلد أحيان ما يوقف، أو دردشة، أحيان ما يوقف. فهذا الان دخل وقت الصلاه وخرج وهو فوق ايش فوق القطار او اقلع من السودان قبل طلوع الفجر طائر الطايره الى اليمن دائما قبل طلوع الفجر بنفس الساعه تقريبا كده وتصل الى صنعاء بعد بعد طلوع الشمس ايه رقم ف... لا ليس بتعمدي الماد لكن الآن سندخل قبل دخول الوقت ولا يجوز لك الصلاة قبل دخول الوقت وستسهل ستصل بعد خروج الوقت ولا يجوز لك أن تدخل الصلاة بعد خروجي الوقت فالفقهاء قديما يقولون إذا كان ذلك كذلك وكان عذر وكان بد منه العذر نادر فإنه يتصل لحرمه الوقت لكنه يقضي وقلنا مرارا وتكرارا في باب التيمم وغيره انه يصلي ولا شيء عليه فتك الله ما استطاع ان استطاع أن يستقبل القبلة فانه يجب عليه لانه الان في الطائرة يقول لك الان متجه القبلة الان كذا الان شمال الجنوب موجود وهو من السهولة بمكان واستطاع ان يقف يجب عليه ان يقف ومكان مصلى اذا في الطائرة يستطيع أن يصلي وهو واقف ويركع ويسجد أما إذا كان مزدحم وكل فوق كرسيه ولا يستطيع القيام والاستجود ولا, ولا ولا ولا استقبال ولا شيء يؤدي ما استطاع يؤدي ما استطاع ولو بالإيماء ويكون صلاته تكون صلاة صحيحة وهذه الصلاة صحيحة ولا نقول له يجب عليه أن يعيد لأننا إذا قلنا أن الصلاة الأولى صحيح فلما الإعادة وإن قلنا الصلاة الأولى فاسدة حرام تلبس بالصلاة فاسدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إيش ماين واضح استقبال وقبلة والركوع والسجود وكله وإيش المانع؟ مستطع يصلي على حاله قال ولو صلى فرضا على الدابة والستبل وأتم ركوعه وسجوده وهي واقفة جازة او سائركم فلا ايه وما هم يعتبرون الآن حركة السيارة والط تنسب إليه فيبطول صلاته بحركتها قال ومن صلى في الكعبة واستقبل جدارها أو بابها مردودا أو مفتوحا مع ارتفاع عتبته ثلثي ذراع أو على سطحها مستقبلا من بنائها ما سبق جاز يقول الآن إذا كان داخل القبلة إذا كان أمام القبلة واضح استقبل القبلة هنا, هنا, هنا في أي جهة لو ابتعد قليل قد ينحرف عن القبلة لو ابتعد انحرف لا يمشي وهو ينظر للقبلة لانه متجه اليها تماما لانه يكون وهو منحرف كذا وما يدري هذا ما تصح صلاته لانه لا بد ان يستقبل الـ الـ الـ الـ الـ القبلة عينا لانه في تاب اصلا فيبتعد احيانا ونقول هكذا مع بعيد هذا بعيد، بل كلما رجع الخلف كلما ما نحذره، توجه نحو القبلة وعين القبلة لا ينحرف عنها ولا يمين ولا شمال. أما إذا ارتفع عليها وهبط من هذا ما يشك ما في مشكلة ما في شيء عادي صادق صحيحه، ليس شرط استقل هذا القرب لكن لو وصل لا داخلها داخلها عاد يصل إلى هنا يصل إلى هنا يصل إلى هنا يصل عاد ما في مشكلة. هو مستقبل جدار هو الان مستقبل جدار القبلة ولا اشكال في ذلك لكنه انه استقبل الباب لو استقبل باب الكعبة سيكون خارج همشي همشي همشي شاف الحمامة شفت طاحت وبي حاقبها <تصفيق> <تصفيق> اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد يقول أنه إذا كان داخل الكعبة يستطيع استقبل جر منها في أي جهة لكن لو أن الباب أمامه يستطيع يكون في عطفة قليل مرتفعة ولا قدر ثلث دراح ليكون مستقبل شيء من الكعبة أما إذا كان من مصير له استقبل واضح وكذلك لو كان في سطحها في سطحها لا تصح حسنا إذا كان هناك إيش لو أنها ممسوعة لكن لو في ارتفاع وهو الآن في ارتفاع في ارتفاع دولانك فيقول هو مستقبل لجدار الكعبة هو مستقبل لجدار الكعبة و... هذا يخالف يخالف يخالف الصلاة خارج الكعبة. انتبه إذا صلى داخل الكعبة استقبل تستقبل شيء لا بد أن يستقبل شيء من الجدار. فلو أن الباب أمامه مفتوح ما يصح وما في بيرتبه شوي أو بزك في الطيارة. طيب لو أنه صلى في الجبل الأعلى الآن في ال في ال في الطواف. مستقبل جدار الكعبة أصلًا معه صلاته. ليش استقبل المكان نفسه استقبل الجهة نفسها ايوه استقبل الجهة نفسها ولا يعني المكان نفسه البيت هادي من هنا الى السبعة السابعة هي هي البيت ان شاء الله فوق طائرة ولا بأعلى المنارة ولا بأسفل البيت عادي هي هي البيت حتى لو نحدث مموجودة العلاد بالله صحيحة لكن لو انه داخلها قولنا لا بدنا ان يستقبل شيء من جرح هذا يختلف من ان يكون بعيدا او داخلها هذا خلاص الكلام الله لكم استقبل شيء ولا محتار بأصابع لا الحجر حجر اسماعيل هل يستقبله؟ هو من الكعبة الحج تعرفونه تعبانة هذه تبغالها شوية ماء آه <تصفيق> اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما, كن... ما كنا نتكلم في ايش الحجر هل يجوز استقباله؟ هو من البيت هل يجوز استقباله؟ لا كيف لا ام لا لا لا ما يجوز لا ابدا ابدا لم ينتهتم بهذا لو كان النبي ادخلها في الكعبه <تصفيق> <اللي الله عندي. تصفيق> لو كان لو كان ما ينفعش هي ثابتة حكما او ظنا وليست قط على انها من الكعبه ولذلك اذا صلى وسار بعيدا هكذا واتجه نحو الحج ما يف اتجه نحو البيت ما اتجه نحو الفراغ هذا فراغ لكن ليش ما يخصب شوط كامل إذا دخل من داخله إذا هم عايش كيف؟ ليش ما يخصب شوط كامل إذا دخل من داخله إذا حي لأنه قلوا الحقيقة لابد أن يكون يقينا من الخارج وهذا احتمال يكون مهم الكعبة يكون داخل الكعبة طاقة يكون أيضا احتمال الله يقول لهم فإذا تصلأ وهو مسامة الآن للفتحة لل... الجاية اللي هي هذه بها بين الحجر قال مستقبل الهواء لما مستقبل البيت ولمستقبل الشيء اللي أقرأ أنا واقعي القطارات السابقة ف... ها ايوه اذا كان داخل فيه لا ما يصنع قال وان امكانه علم القبلة ارمى عليه التقليد ولشهاد تطلنا هذا ايوه شيخ ابراهيم رائد الفضاء كباله كان فوق الطائرة تطلنا هذا يستطيع ان يستقبل القبلة لان عنده الان المثلثات والمربعات والمخمضات هو احسر وافضل من يعرف جهة القبلة هو يا امامه الان لا مو كذا لا تحت المكان نفسه المكان نفسه المسامي لفوق <تصفيق> لا اخويا فقط لا انت تقصد انه اذا خرج حتى عن الارض هذا هذا هذا, هذا يستقبل, الأرض <تصفيق> يستقبل الارض يستقبل الأرض بناء على ان المالكين يقولون اذا كان في المسجد يستقبل غير قبلا، وإن كان داخل بي يستقبل البيت، تفضل، وإن كان خارج داخل مكة يستقبل إيش المذيد كله، وإن كان خارج مكة يستقبل مكة كلها، إذا لو كان خارج الكوكب الأرضي يستقبل الكوكب. قال ومن أمكنه علم القبلة فيحرمه عليه التقليد والاجتماع. أتظنون أن في الكوكب الآخر في أه حياة وما في شغل وما في دواب ما في ناس قال في سورة الشورى ومن آياته خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض وما بث فيه ماء من دابة هناك عندهم دابة هناك عندنا دابة وهو على جمعهم إذا يشاءوا قدير يعني يمكن نجتمع مع أهل السماوات وهم نجتمعوا معنا شالمانع ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما أشد أشد أشد من الآيات وما بث فيهما من دابة هذا هو دابة الآن من الشجر والحب من, ال... من الطيور والحيوانات وبني آدم والجن والعفاريت والشياط... أيضا هناك لكني قال ما بث فيهما من دابة قال الملائكة قال <تصفيق> الملائكة قالوا وهو على جمعهم اذا يشاءوا قدر لما الملكي قد اجتمعنا بهم ونزلوا وخذهم معهم معركة في بدر ما هنحتاجش ان نكتبع معهم قال اجتمعنا في بدر ونزلوا قد اجتمعنا في بدر هنحتاجش لا تجلوش علينا ولا شيء اكرا ومن امكنه علم القبلة حرم عليه التفريد والاجتهاد نعم هذا قد تكلمنا عليه عمس انه يقينا وبعدا أن وإلا أخذ بقول ثقة يخبر عن علم هذا إخبار وليس تقليد فإن فقد وأمكن الإجتهاد حرم التقليد وإن تحير لم يقلد من أظهر إذا تحير لا يقلد ممنوع لا تقلد كم تحير ما تقلد اجتهد اجتهد كيف كان يمين شمال بأي جهة اجتهد وقد كنا أمس في كيفية استدلال بالقبلة وتكلمني على النجوم ورأيناكم القطب وما رأيناكم هم؟ رأيتنا أنا أيوة رأيتوا كلكم <تصفيق> كلكم رأيتوا من ما رأوش؟ من ما رأوش؟ من الذي ما شافوش؟ أنت ما شفتوش؟ الله المستعار خلنا فرحان بحق النجوم يوم اشتغل اقرا قال يجب تجديد الاجتهاد لكل صلاه تحضر على الصحيح هذا ها الو هل ترى الآن اللي هنا هل ترون هذا هذا ههه ترونه اوقفه يعني كيف صورت شهاده الله هديك طيب لحظه يا اخي التقنيه هذه ما اعرف لهاش. اه ها نص. يا ده. ده. <تصفيق> هذا الان القطب نفسه. لحظة. هذا كله هذا, هذا كله هذا كله شوف سبعة اربعة ولا ولا. أربعة نجوم السكينه تبحث عن ما اه شوفوه اه كل الكواكب في السماء تتحرك سياره وجايبه كلها تتحرك الا هذا ثابت في مكانه ولا يتحرك علام الله سبحانه وتعالى هو اول القبلة وعلاماته بالنجوم هم يهتدون كان الاول يعرف بطريقه النجوم يعرف أين يمشي وكيف يمشي وكيف يلب في شبك ولا ما في شبك في البحر هذا في جاي الماضي في, في النجوم هو لو درب يمشي بس يمشي مو قال مع الناظر مع كذا ومع الكواكب كله بين يديه مع كل زاويه درسي والله ما درسي يلا اقرا انا واجيب تنجيل الانشاد لكل صلاة تحضر على الصحيح نعم <تصفيق> أيوه يقول إذا اجتهد أن يصلي الظهر ثم اجتهد فراى ان ينقب هنا صلى وانتهى اجتهد في العسر فا اجتهد هنا يصلي اجتهد في المغرب فراءها هنا يصلي وهل يعيد الصلاة الاولى لا ما يعيد لأن هذا الاجتهاد ليس يقين والاجتهاد لا ينقبه بمثله وإلا لن يبقى معنا اجتهاد إلى قيام الساعة في الأمر تيقر لا إذا تذكر قالوا لا إذا تذكر أيوا إذا تذكر جاب صلاته العيد ومن عاج ومن عجز عن الاجتهاد وتعلم وتعلم الأدلة كل الله يذكره عارفا وكران خلاص من لا يستطيع جزء نقلدها في كالأعمى. خلاص عجز كل أعمى شوف تبع شوف جامع مقلد كل أعمى كذا أعمى أعمل الله بصرا بصيرته خلاص هذا يقلع. ايش نسوه؟ ايش نفعل؟ هذا جيد دب يقول خلاص نرجع لكل الناس انت مكلم لا قلص يلا اربط ان ورا انا خلي الناس يقودوك والله انا بسلاتك صحيح انا بس صحيح قال ومن عجز عن الاجتهاد وتعلم الادلة فاعمل قل دفقة عارفة وان قدر فالاصح وجوب التعلم فيحرم التقليد ايوه ايه جيب لا قدر ان هذه الاشياء وكيف هذا القبر فيل والشتبس فيل والنجوم فين والقطب هذا فيل خلاص يجب عليه نعم صل... ما لا يتم الواجب الا به <تصفيق> فهو واجب وما لا يتم الوجوب الا به <تصفيق> فليس بواجب ممتاز وانتاز قال ومن صلى بالاجتهاد فتيقن الخطأ قضاء في الأظهر قال ومن صلى بالاجتهاد صلى بالاجتهاد اجتهاد في القبلة اجتهد في القبلة فتبين أنه هنا في هذه الجهة في الجهة الشمالية فصلى فلما انتهى شاف الناس بالتدوين هنا قالوا هنا كذا كذا ايش الناس صلو يقينا هو الان صلى الى غير جهه القبلة يقينا ما حكم صلاته قال باطل ليش لان هذا صلى بظن والظن هذا معتبر ما لم يثبت خلافه ولذلك عندنا قاعدة لا عبرة بالظن الضئيل بالظن البين خطأ لا يقضي والقول الثاني يقول لا يقضي لا يقضي صلىها باجتهاد فلالاجتهاد مكانته وللاجتهاد عرمته وكل مجتهد مصيب وليس نصيب هذا كلام من هذا الشافعي لكنني أقول به في كثير من المواطن كل مجتهد مصيب وليس نصيب فصلاته صحيحة ولا يعيد قال فلو تيقنه فيها وجب استئنافها ايوه قال فلو تيقنه فيها يعني صلى الله. اكبر بسم الله الرحمن الرحيم والحمد. فتيقن يقين انها بالجاج الشرقية والغربية قال تهبطل تنوي في العباد الان قبل ان يتمها ايش هو؟ لا في مسألة ثانية هني. هن ما كانوا عارفين أصلاً قبل الان بال بال بال خلاص ما كانوا عصروا باجتهاد أصلاً صلوا يقينا الى هنا. هناك الج الجها هناك أصلاً ليس باجتهاد. لا هو بيق هذا بيقين وهذا بيقين. وان تغير اجتهاده عمل بالثاني ولا قطع حتى لو صلّا اربع ركعات في اربع جهة ايوا لو الاولى الى هنا والركعة الى هنا والركعة الى هنا والركعة الى هنا كلها باجتهات ولا شيء عليه ولا واحد صحيح ولا مثلي صحيح فلو اربع ركعات اتجاهات صلاته صحيح ولا نعم هم عنده انه يتيقن بأي وقت يعيد لكن الصواب والله أعلم انه ما يعيد هو أجل استهد وعمل بص حتى لو صلى أربع ركعات لأربع جهات بالإجتهاد فلا قضاء أي وقت قرأتوا أين لكن <تصفيق> خلينا لما نجي نحاسبهم إذا جاءوا كم باقي معكم للاذان أقرأ. انا منهك فعلا لكن هم ما بيسبحونيش اقرأ ما اهم الضاضي وهم فعلا كان عقاب ممتاز لكن انا اخسر اقولك احنا اللي جيبنا اقرأ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يا حضر المبدأ عليه لا نعكم على غايته قال باب صفة الصلاة اركانها ثلاثة عشر النية أوه. الآن شرع يتكلم في ذات السراح ذاتها السراح نفسها الذات الأركان الماهية كان يتكلم على الشروط والفرق بين الشرط والركن أو الشرط والفرد أن الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجودا ولا عدم لذاته فهو خارج حقيقة الشيء معتمر فيه أما الركن والفرد فهو من الماهية ما ينزل من وجود، الوجوده وعدمه الادم ما بكلام فهو يتكلم الان عن ايش ايش الصلاة الاركان الماهية فشبع يتكلم الان على اركان الصلاة ثلاثة اركان الصلاة عشر النية والقيام مع القادر وتكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة والركوع والاعتدال من الركوع والسجود مرتين والجلوس بين السجدتين والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والجلوس لهما والترتيب والسلام والترتيب صلى فرضا وجب قصد فعله وتعيينه الآن سيصلي فرض ما المطلوب منه في النية احنا تكلمنا على مضايحة النية في الطهارة ولا داعي لآدتها لأ تكلمنا على مضايحة النية فين في بالطهارة يا سائلين عن شروط النية القصد والتعيين. القصد والتعيين والفرضية ثلاثة أمور يسترد فيها إذا كانت الصلاة فرضا في قالوا القصد يعني قصد الصلاح ليفرق بين هذا الذي يتريض وهذا الذي يصلي والتعييه هالظهر ولا عصر والفرضية وليست لانها ليست نفنو ان كان في الفرضية فيها ما فيها لانها ما عندنا ظهر سنة ولا صبح سنة ولا عصر سنة ولا يلتبس علينا الامر وهي فرضية اصلا ما تحتاج لكنهم قالوا هكذا القصد والتعييه والفرضية القصد <تصفيق> لا بس هذا استياد فهم يقول لو كان لما قالوا القصد والتعيين فلما تعينت السراعة عرفنا انها فرد ما لكنهم لو قالوا القصد والفردية القصد وانها فرد فبقى معنا الامر مبهم ايها من الفروض الخمسة ابقى التعيين هذا كلام جميل ممتاز احسان رائع قال فان صلى فرضا وجب قصد فعله وتعيينه الان اما ان يصلي نفل مطلق وان يصلي راتباه سنة معينة وان ما ان يصلي فرض فان كان نفل مطلق القصد الله اقبل بسم الله صلي ما حتى يفتر يتعب أمسلب صلا ركعة مية ركعة مية ركعة ما لنا مايت أمسلب وإن كان معين نفسي معين ركعتي قبل الفجر ركعتي قبل الظهر الضحى الويتر معروف هذا معروفة, معروفة. التعيين القصد التعيين لابد من التعيين صلاة العيد عيد الأضحى عيد الفطر عيد ال ها خسوف واضح وإن كانت فرضية فالقصد والفرضية والتعيين أيوا خلاص حفظنا ها والأصح وجوب نية الفرضية دون الإضافة إلى الله تعالى قال ما يحتاج قال الأصح وجوب الفرضية يعني الصحيح أنه لا يجب الصحيح لا يجب إلا إذا قدمناها فإننا نقول إيش بعد ذلك الأمر سهل ممكن نقول بهذه الثلاثة أما إضافتها إلى الله صلي لله تعالى ما في قال صلي لله تعالى ارفع الظهر أدام مستقبل القبلة إماما وراء هذا الإمام في 2016 سبتمبر عام ١٥٥٥ قال لا لا ما في داعي كل لا ما في داعي له يعني كلها ما في داعي له ميست شرطة ولا مطلوب منك فإذا فعلته وعينته واخطأت تبطل صلاتك لأنه ما طلب منك شرعا فتأتيت به من أين من الذي يلزمك بهذا طيما الزم فإذا كان شيء غير ملزم فيه فقطعت به كان كنت أصلي خلف الإمام فلان خلف البدير لن ينصر بدرجة صحة واليوم واليوم صلى الصبح كان مريض شفاه الله وعافاه اليوم صلى يعني عاد إلينا يقول خلف البدير وطلع واحد ثاني الله يرحمه واتنقص لي ذلك قال وأنه يصح الأداء بنية القضاء وعكسه أما بالنسبة للأداء أو قضاء فقط ما بالنسبة للفقه لا يفرقون الفقه عندهم هذا مسترح لا يفرقون فيه فيقول صلي الضهر أداء أو صلي الضهر قضاء نية واعدة القضاء ما هو الأداء الأداء ما هو القضاء أصلاً تقولوا قضيت علي يعني أديته. ما علي يعني اديتم و ما علي يعني قضيتم واحد القضاء والاداب معنى واحد نعم وذلك اذا قضيتم مناسككم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بالشيخ احمد يا حياك الله هذا من الرعيل الاول هذا من الرعيل الاول الذي كان يدرس المنهج من قبل ست سنوات تقريبا ان <تصفيق> شاء الله اقرا فلو ان الوقت او السبب كالفرض فيما سبق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب